هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيدهم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون